تظلوا شعبنا الكريم هل لديكم ما تسمعون إياه طبعتم. طبعتم جديدا من الأشعار تظهر شيخنا المجاهد الشيخ عبدان أقول يا شيخ نزاك الله خير وهنيئ لك على هذا الصمود وأنت كما تقول هؤلاء الذين يسجلون هذه البطولات في داخل سوريا الحقيقة نحجل والله أمامهم لكن لا بد أن نشاركهم لا بد أن نقول كلمة الحق معهم انا اليوم سبحان الله كنت أرى بعض القرارات التي صدرت وهذا التأجيل العالمي للقضية وكأن سوريا هادئة مطمئنة وكانه ليس هناك دماء تراق كل يوم وليس هناك قتلى والعالم الحقيقة كأنما هو متفئ على أريكة من الهدوء والطمئنينة يعارج القضية على واحده نعم فأنا قلت ظلام الصمت وهذا الخصيدة لأول مرة ترقى هي مكتوبة اليوم مولودة اليوم ظلام الصمت يعصف بالليال ويفتك بالنجوم وبالهلال كأن العالم المأفون أعمى أصم فما يرى سوء الفعال حماة تشتكي الباغ وحمص ودرعة تشتكي وأبو كمال ودير, الزو ودير الزور تشكو جورباغ وإدلب والمعرة في اعتلالي وفي مصياتها جرح عميق وجسر شغورها في شر حالي وأما بنيات فقد دهاها كدومة ما يدل على اختلالي وقامشلي وتدمر في عناء وكل مدائن الشام الغوالي وفي وسط البلاد له بنار وفي أقصى السوافل والعوالي بلاد الشام من شرق لغرب كإن ومن جنوب للشمال وما في جوقة العروي إلا تعالب أو ذئاب أو سعالي وما فيها سوى النمرود يقضي وأبرهة وغدر أبي رغالي بأرض الشام محتل عنيد تمرس في التآمر والجدال حليف لليهود وإن توارى وراء جدال زور واحتيال تراه على مدى خمسين عاما يبارك لليهود بالاحتلال فنى أحلامه كذبا وزورا على دعوى التمنع والنضال وأي تمنع والنص يمشي على جولاننا مشي اختيالي وجامعة العروبة وجامعة العروبة سلحفات تجرجر خطوها فوق الرمال ترى الأحداث كالإعصال تجري وما عزمت على شد الرحال ومجلس خوف عالمنا فريع على باب التحاور والجدال وهيئتهم مكبلة الأياد أمام الشام ضيقة المجال إذا اجتمعوا أصيبوا بالتراخ وبالرأي المفند والخبال كأن دماء أهل الشام نهر هلامي كسلسلة الخيال وليس حقيقة تجري عيانا بيانا في السهول وفي التلال ايا احبابنا في الشام هؤلاء الابطال ايا احبابنا في الشام اني اشاهد مصرع, مصرع الباغ حيالي وابصر في ربوع الشام فجرا فينسف ليلة الجار الضلال ايا احبابنا في الشام صبرا على هذا التخاضل والهزال اشيحوا بالوجوه عن الدعاوة وعن هذا التذبذب في المقالي دعوا تلك المجالس واتركوها لاصحاب السيادة والمعالي ولودوا بالذي يحمي ضعيفا ويهزم باغيا رب الجلال ولا تخشوا مكاثرة الأعادي وخشخشة الزواحف والسحالي فعند الله نصر حين يأتي سينقض ما تشابك من حبالي أكثر عبد الرحمن نعم الله ذارك يعني لا أعلم أي حرف ابتدئ به وقد أخذت كل الحروف بقصيدتك, الرائع بقصيدتك الرائعة حقيقة تحرجنا دائما بهذه الكلمات ويعني تجعل أن نشعر أن الحروف ونحن نستخدمها أنك تستخدم حروفا أخرى للتعبير عما في قلوبنا من كمد ونحن لا نستطيع أن نقدم سوى هذه الحروف دارك الله في تأخي الكريم انا اولا يعني أسأل الله عز وجل أن يحقق النصر قريبا وأنا أبارك لكم للشيخ عبدان ولك هذه المثابرة وهذا كما تعلمون يعني هذا فقط أنا من باب التعبير عما في داخلي هذا جهاد حقيقي وأنت تعلم يا شيخنا تعلمنا ذلك الجهاد باللسان الجهاد بالكلمة الجهاد بالمال الجهاد بالنفس والحمد لله تقومون بدور كبير أخواننا في الشعب نقول لهم والله انا يا شيخنا كل ما رأيته هذا الكلام أقول لهم كلما رأيت التخاذل العالمي أيقنت أن النصر من الله قد اقترب لأن نصر الله يأتي في اللحظات الحريجة إذا أحسن التوجه إلى الله عز وجل نعم فنسأل الله عز وجل أن يبشرنا قريبا بالنصر ونلقي أيهني. عليكم ان شاء الله مباشرة من الاستجو قصيدة النصر قريبا بإذن الله إن شاء الله لعلنا أول من يسمع هذه القصيدة دكتور عبد الرحمن على في برنامج نعريسة كذلك والله اعيدكم بذلك باذن الله تعالى ان شاء الله والقصيده التي سمعناها قبل قليل نحن اول من او هي اول مره تطق الاعلام لم يسمعها لم يسمعها نعم أنتم اول من سمعها نحن نتشرف سمع بذلك لها. وهي لم ترك الا من عن طريق هذا البرنامج المبارك شكرا لك, شكرا بيض لك. الله بيض الله وجهكم وشكر سعيكوم وهذا الشعب الأبي الشعب الخليجي لن ينسى الشعب السوري وقفته المباركة وقفته القوية مع شعبه وكل الشعوب بخاصة شعب الخليج وشعب حتى اليمن وشعب الأردن الحبيب العزيز ومعظم الشعب اللبناني والعراقي والشعب المصري وهذا المجلس العسكري المصري الذي نعتزه به والشعب السوداني والشعب الليبي في محنته يقف معنا وبقيت الشعوب المغرب والجزائر وأسأل الله الدول أن تحذوا حذوى شعوبها جميعا